بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات Lahu وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء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 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون. 122. <تصفيق> له ملخ السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 123. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور 21. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 22. وما لكم لا تؤمنون بالله بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنَّهُ لَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النوم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 فَأَعْرِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى رُحَمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم. بُشْرَاةَ الْيَوْمِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ 122. Kaila arjiju uraakum faltamisuuu nuraa 123. Tadriba bainahum bisurin lahu bapun baqinuhu fiihirrohme 124. Bapinuhu fiihirrohme 125. Wazahiru min qibeli العذاb ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغروتكم الأمان حتى جاء أمر الله بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يأنر الذين آمنوا أن تخشع قلورهم ألم يأنر الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله ألم يأۡنن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون ان الله يحيي الارض بعد موتها قدبينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمضدقات وأقر الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك 117. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 119. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهن وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار كمثل غيث أعجب الكفار نبته ثم يهيج فترا وسفر ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقانا وفي الآخرة عذاب شديد وعفرا من الله وفي الآخرة عذاب شديد وعفرا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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختان فقور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل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 وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنس وَجَعَلنا فِي قُلوبِ النَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتَغْيِيرِ إِرْضَاءِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا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 وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ لِأَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُحْتِيهِ